الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نواصل باذن الله سبحانه وتعالى الشرحه من كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الانصاري رحمه الله كنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وامر وأمر بعد أن فرغ من الحديث عن الفعل الماضي وما يتعلق به شرع في بيان أحكام الأمر وما يتعلق به وعادت كثير من النحات أنهم يبدؤون بالماضي ثم المضارع ثم الأمر ثم الأمر وقد ذكرت لكم في الدرس السابق وجهه تقديم الأمر على المضارع واضح من حيث الاجتهاد فقط وإلا المصنف لم يصرح لماذا قدم الامر على على المضارع واضح من يذكر لنا هذا الوجه هذه الوجه أو هذا الوجه لما قدم المؤلف رحمه الله الأمر على المضارع نعم على مذهبه وعلى مذهب الجمهور النحات الأمر والماضي مبنيان دائما مبنيان دائما وأما المضارع فيتغير وأما المضارع فيتغير لما شرع في الحديث عن, الإس عن الاسماء بماذا بدأ بالمعرب وثنا بالمبني فبدأ بما هو أصل في ما يتحدث عنه هنا في الأفعال كذلك بدأ بما هو أصل فيما يتحدث عنه فبدأ بالماضي لأنه مبني باتفاق وثن بالأمر لانه مبني على الصحيح عنده عند غيره واضح وثن بالمضارع لانه يأتي مبنيا ويأتي معربا والله اعلم قالوا امر وإلا فالانفع فالانفع في تعلم احكام الماضي عن الامر ان يكون بعد المضارع ان يكون بعد المضارع وسياتي هذا التقرير هذا بعد إكمال المضارع نعود وإياكم إلى الأمر لبيان هذه الوجهة بإذن الله قال وامر ويعرف ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتلف على حذف آخره كغزو وخشاء وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون ومنه هلما في لغة تميم وهات وتعالى في الاصحي المؤلف كما فعل في الماضي فعل هناك ذلك ذكر ثلاثة مسائل فيما يتعلق بالأمر الأولى بيان علامته الثانية بيان حكمه الثالثة بيان أفعال اختلف فيها واضح؟ اولا علامته الأمر طبعا مضى تعريفه معا ما هو تعريفه أو نقول فعل الأمر هذا عند البلاغيين طلبوا الفعل على وجه الاستعلاء كلمة تدل على معنى في نفسها واخترض بزمن بعد زماني التكلم ها هذا وهذا تعريف هو طلب فعل بعد زماني التكلم او نحوه هذا علامات فعل الامر ذكر المصنف للامر علامتين ذكر المصنف للامر علامتين ما اولا قال ويعرف بدلالته على الطلب الدلاله على الطلب الدلاله على الطلب قال مع انتبهوا مع ولم يقل و كما قال في غيره كما هنا قال في فاما الاسم فيعرف بال كالرجل و كرجل واضح ولم يقل يعرف بال مع التنوين فمع هنا تدل على على الاجتماع واضح لا يشترط اجتماع علامتين في الاسم مثلا كان يجتمع ال مع حرف الجر مثلا لا يشترط يكفي علامه واحده لكن فعل الامر لا بد من من علامتين معا الاولى دلالته على الطلب مع, مع هذه يسطر عليها حتى لا تنسى انها مهمه هنا مع العلم الثانيه قال قبوله قبوله وانتبه قبول وليس قبول كما هو شائع خطا أنا. قبول لا هذا خطا الصحيح وهذا من مصادر قليله قبول قبوله ياء المخاطبه ياء المخاطبه اذن لا بد من هاتين العلامتين معا واضح لا بد من هاتين العلامتين معا فهذه معا لها شان هنا الدلاله على الطلب يعني بصيغته بصيغته يدل على الطلب يعني إن انت تشرح يعني يدل على الطلب بصيغته واضح يدل على الطلب بصيغته اكتب ماذا تفهم منه طلب الكتابه قم ماذا تفهم منه طلب القيام اخرج ماذا تفهم منه طلب الخروج واضح لو قيل لك يكتب هل دل على, على الامر بصيغته لم يدل لو قيل لك ليكتب زيد دل على الطلب او لا ليكتب زيد دل على الطلب هذه صيغه من صيغ الامر لكن عند البلاغيين ليست عند المحاه لماذا لان لينفق لينفق ذو ساعه من ساعه لينفق لم يدل على الطلب بصيغته لماذا دل على الطلب باللام لو حذفنا اللام ما يدل على طلب ينفق الرجل هل دل على طلب؟ ما دل هل تفهم طلب؟ لم يفهم واضحا تنفق أنت على إخوانك هل دل على طلب؟ ما دل على طلب؟ لكن لو قيلت لتنفق على إخوانك دل على طلب أين الطلب؟ في اللام إذا دلالة الطلب لا بد أن تقيد بالسيغة وليس بمعين آخر مفهوم؟ لأن قد تدرس تقول هذه صيغه من سيغ الأمر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ماذا تفهم بالوالدين احسانا ان تحسن للوالدين هذا الامر بالاحسان واضح ان من فهم. لكن اين الصيغه ما عندنا صيغه هنا المصدر ماذا حل محل الفعل لكن هل احسانا هذا فعل ليس فعلا واضح ان ليس ليس فعلا اذن هذه صيغه من صيغه الامر عند البلاغيين لكن عند النحات ليست امرا هناك فرق بين الأمر عند الاصوليين مثلا والامر عند النحات النحات لا بد من الدلاله على الطلب فقط لا بالصيغه وهذا يفهم الطلب من الصيغه ليس من شيء آخر مفهوم هذا هذا مهم هذا القيد مهم بالصيغه يعني يدل على الطلب بالصيغه مع يجتمعان مع قبوله مع قبوله كيف نعرف مع قبوله كيف نعرف مع قبوله مع من يعلم مع قبوله مع حرف جر اسم مجرور بمع وجره الكسر ظهر على اللام والهاء مضاف إليه وأنت لم تصب الجواب أنت لم تصب الجواب مع ظرف ظرف قبوله مضاف إليه صحيح هذا ها صحاب الأجرمية ماذا معنا هذا الشائع في إعرابي مع أنها حرف جر وهذا خطأ وهذا خطأ واضح مع ليست حرف جر لماذا معا خرجت أنا وزيد معن أليس كذلك؟ معن هل حرف الجر ينون؟ معن هل ينون حرف الجر؟ ما ينون؟ إذا دل على أن معن ليست ليست حرف جر بل هي اسم ما إعرابه؟ ها جوابه؟ ها يوم توزع الجواز واضح طيب ليذا تذكروا راجعوا ما درسنا في الاجرامي ما ضاعت معنا هذه المساله طيب قبوله مع قبوله ياء المخاطبه ياء المخاطبه لا بد ان يقبل ياء المخاطبه هنا مثلنا بفع اكتب مثلا اكتب دل على الطلب صيغه هل يقبل ياء المخاطبه ها يقبل ياء المخاطب اوك ها اين ياء المخاطب ما هي ياء المخاطبه امر المؤنثه واضح المفردة اكتب بي هل يقبلها يقبلها هل عندك اشكال ان تقول اكتب بي لا اذا هذا اكتب ماذا فعل فعل امر لماذا دل على الطلب بصيغته وقبل ياء المخاطبه وقبل ياء المخاطبه واضح الامر واضح من عنده اشكال في هذا ها دل على الطلب انظر اكتب دل على الطلب بقي شرط بقيت علامه لا بد ان تجتمع مع الدلاله على الطلب ما هي ان يقبل يا المخاطبة ادخل عليه يا ام خاطب امراه اكتبي واضح اكتبي اذا قبلها فلما اجتمعت هاتان العلامتان الدلاله على الطلب مع قبول يا ماذا نقول ان هذا الفعل أمر لو دل على الطلب فقط دون ان يقبل يا المخاطبه فهو ليس فعل امر واضح لو قبل يا المخاطبه ولم يدل على الطلب ليس فعل امر واضح امثله صح صاحين هذا ماذا هذا ماذا دل على طلب او لا تتكلم كذا قل صح دل على طلب دل على طلب هل يقبل يا ما يقبل يا لم يسمع عن العرب انهم قالوا صهي واضح فلا يقبلوها الان هذا ماذا ما نقول عنه هل هو فعل امر ليس فعل امر ما هو الله اعلم سياتي مفهوم طيب مثلا تكتب تكتب يقبل يا المخاطبة ولا يقبلها تكتبين يقبلها يقبلها تكتبين اذا قبل يا المخاطبه هل هو فعل امر ما دل على الطلب مادل على على الطلب إذا لابد من استماعي من استماعي الأمرين الدلالة على الطلب وقبول يائِ المخاطبة إذا هذه المسألة الأولى ذكرها المؤلف رحمه الله المسألة الثانية وهي ها قال وبناءه هذا ماذا حكمه وبناؤه إذن حكم الأمر قال وبناؤه على السكون وبناؤه على السكون كضرب لما قال وبناؤه على السكون كضرب بدلًا قل الأصل في الامر في الأمر الأصل في الأصل Al-aslu fi al-amri Nashafa al-qalab Al-aslu Let me throw it يبنى the على على السكون واضح مثل الماضي هذا قال و وبناؤه على الفتحي وبناؤه على الفتحي يعني الأصل في الماضي يبنى على الفتح لكن هنا بين قصي ذكرت لكم هذا الأصل أنه يبنى على على السكون وانتقل من هذا الأصل إلى اصل جديد وهو البناء على على الفتح واضح هذا انتقال أصول الأصل أنه يبنى على على السكون والاصل في المبني ان يسكنه لان البناء ثبات واضح الثبات والسكون انتقل الامر من البناء على السكون الى البناء على الفتح لانه هو صار هو الغالب فيه فبني على فصار ماذا؟ اصل ثاني او هو الاصل انه يبنى على الفتح ودارج عليه النحات الامر يبنى على السكون وهو على الاصل يبنى على السكون قال الا ماذا تفيد الا هنا الفروع خروج عن الأصل إلا خروج عن عن الأصل إلا المعتل الا المعتل فيبنى على حذف اخره إذن هذا الحكم الثاني للأمر وهو يتعلق بطائفة من أفعال الأمر يتعلق بطائفة معينة من أفعال الأمر الأصل في الأمر أن يبنى على السكون واضح هذا الحكم الاول نقول للامر هكذا للامر اربعه احكام واضح وهي اولا البناء على السكر نقول هنا وهو الأصل ولهذا بدأ به المصنف واضح أمثلة أمثلة من القرآن أو من الشعر أو غير ذلك هم هم ايه نزال هاو يكتب الأسفل أزرق نعم ها. أبيات آيات أحاديث خذ من أموالهن خذ من أموالهن خذ خذ خذ من from their gifts. The verse. Take what it is, what it is called? Yes. السكون going to increase. The purpose of a matter is based on the peace. Where is this peace? السكون اين الفاعل يا الصادق احسنت نعم الصادق ها في الجواب الصادق قال الفاعل ضمير مستتر وأحمد يقول هذا الستار واجب ام جائز من قال واجبا احسنت الاستثار واجب فعل الامر The result of الفاعل دائما مستتر a كفعل As I say, واضح مستتر admit خذ Is واضح clear? Take it. Is it clear? What is it? I will say. I سكون أسكن أنت وزوجك كنت أريد هذه الآية لسر أسكن أنت وزوجك الآية أسكن دل على الطلب دل على الطلب يقبل يا المخاطبة يق أسكني واضح الآن ما إعرابه نور الدين ما بنى على السكون جمال أين الفاعل بالقاسم أبا القاسم أنت لها أنت أنت فاعل صحيح هذا هذا غير صحيح أنت ليست فاعلة نحويا ليست فاعلة معنويا هي فاعل سكن انت انت من يسكن لكن نحويا ليست فاعلا قلت لكم قبل قليل الامر المستتر الى انت الفاعل المستتر فيه وجوبا تطبق القاعده هذا مستتر الى انت او لا مو مستتر الى انت اذا فالفاعل مستتر وجوبا واضح الان وجوبا انت ماذا نقول عنها توكيد توكيد وجب انت ليجوز العبد ليجوز العطف لا يصح أن تقول قم وزيد قم أنت وزيد لا يصح العربية تقول قم وزيد على أن تأمر بالقيام وتأمر زيد بالقيام لا قل له قم أنت وزيد فلا يجوز الضمير على العطف على الضمير المرفوع المستتر المرفوع واضح أو هكذا إذن أسكن أنت أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد للفاعل اسكن أنت وزوجك سينفعنا في المستقبل إن شاء الله طيب نكتب بهذه الامثله لنمضي هذا اولا البناء على السكون نعم ضمير منفصل تدني على الفتح في محل رفع توكيد للفاعل ثانيا البناء على ها على حذف حرف العله هذا الثاني هذا ذكره قال الا المعتل فعلى حذف حرف العله كاخذ وغش ورمي كغز وغش ورمي البناء على حذف حرف العله ويكون اين في الافعال المعتله الاخر واضح المعتله الاخر واضح طيب مثال او امثله مثال مم. نعم أدعو الى سبيل ربك ادعو الى سبيل ربك الآية ادعو ادعو جمال كين جمال ها عثمان أبو عبد الرحمن من أبو عبد الرحمن تفضل أبو عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن أعربي أدعو مبني على السكون مبنيون على السكون يك. أبو عبد الرحمن قال ادعوا الى سبيل ربك وكذب عبد الرحمن ابو عبد الرحمن كذب فيها والكذب هنا بمعنى خطا نعم واضح ادعوا نعم من يصحح له زيد اربعه فقط واين الباقون وقبل قليل ذكرنا القاعده لعله يصحح لوحده البناء على حذف حرف العلم دعا يدعو ادعو اين الواو حذفت حذفت واضح ادعو مبني على حذف حرف العله نعم ادعو فعل امر مبني على حذف حرف العله واضح اين حرف العله هو الواو هو اصله ادعوا هكذا اصله ادعوا لما تأمر به تحذف الواو واضح الان ادعوا الى سبيل ربك مثال اخر ها اسع اسع اسع في مثال كامل ها نعم عد درسا عد درسا لو قلت وقهم السيئات وقهم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات الآية سأمحو في الأعلى وأكتبها ها هذه واقهم سيئات الايه من يعرفها سهله جدا ما اسهلها ما اين هو اين هو اين انفع الامر اولا القاف نعم قي هكذا قي هذا هو قي فعل أمر مبني على حذف حفعل هذا هو الفعل فقط ولا سهلته كتبته بلا من واحد وقي قي نفسك النار واضح في الجماعة تقول قو انفسكم واضح ويا جماعه المثنى المثنى ليس جماعة المثنى لا نقول ها نقول قا او نقول قياه قيام واضح وأنت وانت قي انتما قيا انتم قو أنتننا قينة أنتننا قينة قينة انتن قينا انتن قينا انت قه قي قه هاء السكت هذه ماليها هاء السكت قا انت قاه قي أنت قي انتما قيا انتم قو انت قي بليا انتن قينا واضح وقيم نقول حرف قي فعل امر مبني على حذف حرف العله ما اصله ماذا اصله هكذا يوقي قي هذا أصل الفعل اي قي طبعا هذه الواو تحذف في المضارع والامر وجبه الثقله سياتي ربما في افعال الص في علم الصرف الهمزه تذهب مع الواو لانها جاءت ساكت لنطقي بالساكن تبقى قي وهذا يبنى على حرف, حرف يبنى على حذف حرف, حرف العين يبقى ماذا قي فقط وهو فعل وقع الها قيهم الفاعل طبعا مستتر تقديره انت وجوبا الها فعول به احسنت اول رامي المتصل مبني على الكسر أو الضم مبني على الكسر في محل رفع نصب مفعول به أول السيئات فعول به ثاني واضح وانت هذا هو عرب جمل وستكونون حاذقين فيه إن شاء الله مع المداومة والاستمرار ليس صعبا لما ماذا؟ لا يظهر الضمير الميم للجماعة الميم عماد فقط للجماعة ليس لها محل من العرب. الاصل الأصل فيها ماذا؟ الهاء فقط يمكن تقول هم كذا كذا لكن الأصل لها الهاء فقط لأن هذه هم ليست هي هم هم قاموا لأن هم في الأصل ضمير منفصل أما الضمير المتصل هو الهاء وحده واضح والميم هذه الجماعه مفهوم نواصل مثال اذا ذكرنا المؤلف رحمه الله ذكر فعلا اغزو مضمون الاخر يعني واوي وذكر فعلا يائي اخشى يخشى اصله يخشى يعني اخره الف واصله ياء وذكر فعلا اصله اخره ميم ا كسره ارمي ارمي نحن ذكرنا القاف مكسورة وذكرنا ادعو بقيه الفتحه وانهى عن المنكر ما شاء الله عندنا سبوي سبوي سبوي هات و وانهى عن المنكر الايه الحقيقه فيها نعم فيها فيها كل فيها كل الانواع باذن الله وانهى هذا هو الفعل وَانْهَى ها إذا ماذا نقول نقول وَانْهَى انها فعل أمر مبني على حذف حرف العله حذف حرف العله واضح حذف حرف العلا لأنه أصله ماذا نهى نهى انظر اخره حرف علا آخره ألف ويا حرف عله كم ثلاثة، <تصفيق> وقيل أربعة واضح ثلاثة معروفة واو ويا و ألف واضح الرابعة جهابذة النحات ولم يذكروا ألا تدجات بحث عنها هذه مسألة مهمة. إحنا في الصف نتحدث عنها إن شاء الله حتى لا نخربطنا. طيب ونها عن المنكر يكفينا أمثلة يكفينا أمثلة قم الليلة قم الليلة هذا مثال ينفعوناه انظر قم الليلة الآية قم الليلة قم قم الليلة ماذا نقول هنا قم الليلة لكن أقرأها كم ليله ها ها ها ما سمعت الساكنين ولكن ما ولكن احدكم تفضل تفضل عند اللقاء نعم ها نحن لا نثقون في الحق لكننا نثقون دعوه دعوه دعوه وعوه وعما يقول ها ادرس في الوستوغراف دراسه قم FIعلU أمر مبني على السكون وحركات نعم وحركة وليس جيئة أحسن وحرك بالكسر لالتقاء الساكن وحرك بالكسر لالتقاء السكن ومن ليلة فIعلU أمر مبني على السكون وحرك بالكسر أو تقول السكون المقدر منع من ضوري اشتغال المحل بحركة التقاء الساكن واضح نعم الليل الليل الليل الليله نقول والفاعل ضمير مستتر تقديره مستتر الوجوب تقديره انت الليله مفعول به منصوب نعم وردت الليل في القران الكريم في 73 موضعا محذوفه اللام بلا من واحده لما هكذا بلا من واحده لماذا؟ نعم لا رسم عثماني توقيفي لكن هناك تعليلات اجتهادات ها؟ بيبيرو اين بيبيرو نعم بيبيرو ليس هذا ولا لك ابحاثه وإذن؟ طيب right, let's go and get out واضح؟ the grave and go to the night. Is it clear? If you don't read the Bible, it's 73 times. 73 times. And who is willing to make sure he comes back to the Bible of the Quran? Or the نواصل اذن هذه المساله الثانيه وهي بياء هذا الحكم الثاني ثالثا حكم الثالث ماذا قال اريد ان اكمل الامر اليوم ان شاء الله قال ونحو قوما وقوموا وقومي على حذف النون إذن البناء على ماذا على حذف النون أو مثل النوع امامكم على حذف النون ماذا قال هو انظروا تأملوا جيدا حتى تفهموا قال وبناءه على السكون واضح وكأنه قال بناء ثم صار يوزع بناؤه سهم على السكون واضح كضرب ثانيا إلا المعتلف على أي بناؤه على حذف حرف العلة ثم إلا نحقوم وقوم وقومي فعلى حذف أي بناؤه على حذف حذف النوني واضح الان حذف النون على حذف النون اين هذا قال في نحو قوما وقوموا وقومي ها يفكركم هذا لا أمثل الخمسة نعم لكن امثله الخمسة نقولها هذا مصطلح له علاقة بالفعل المضارع اما في الامر لا نقول امثله الخمسه واضح وهناك تشابه كبير بينهما لماذا لان الامر ناخذه من المضارع اي فعل امر اذا اردت ان تصوغه لا بد ان تاتي بالمضارع الماضي ثم ياتي المضارع ثم من المضارع نقوم بعمليه فنتحصل على على الامر الماضي نقوم بعمليه نتحصل على مضارع ثم المضارع نقوم بعملية نتحصل على فعل الامر واضح الان ولهذا هناك تداخل كبير بين الماضي بين المضارع والامر واضح والاكثرون يقدمون المضارع على على الامر لانك لا تصل الى الامر الا عن طريق مرورك الى بالمضارع هذا في هذا في الصرف واضح وهناك يعني لا بد من علاقه كبيره بين الصرف والنحو البناء على حذف النور ويكون هكذا ويكون في الافعال طبعا افعال الامر بين قوسين واضح التي اتصلت بها ألف الاثنين أثنين أو واو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ناس أي فعل أمر سواء كان معتل أم غير معتل لا يهم أي فعل أمر اتصل به هذه الضمائر ثلاثة وهي ضمائر ساكنة تسمى ضمائر الرفع ساكنة والجمع والاثنين وياه المخاطرة هي ضمائر الرفع الساكت باقي ضمائر الرفع متحرك ضمائر الرفع الساكنة ذكرت لكم في إحدى الدروس أن الضمائر قسمان ضمائر رفع متحركه وضماير رفع سحب واضح يعني لتتكون فاعلا ألف في الاثنين هي انتما وأنتما للمؤنث والمذكر واضح الان واو انتم واضح لان الامر اين يكون يكون للغائب يكون للغائب يكون لي للمخاطب للمخاطب حاضر على غضّ الزمن مخاطب، والجماعة والالمخاطبة هي أنت في المضارع نقول الأفعال خمسة هما وأنتما واضح والوالجماعة لها هم وأنتم غائب ومخاطب مفهوم والأن الأنثى المخاطبة ماذا أنت التي هي أنت فقط فعندنا هما وأنتما وهم وأنتم أربعة ومع أنت صارت خمسة هل يقول الأفعال؟ الخامسة سيأتي الحكمة إن شاء الله مثال أمثلة بسرعة حتى نكمل الأمر لا اظن ذلك وقوموا لله القانتين يا حبذا لو بدأنا بالأليف كما بدأ المصالف ها ذاقا قال لك الشيخ رضا انه ماضي هذا يا رجل اذهب الى فرعون فقولا واضح انه طغى الى اخيه اذهب اذهب الى فرعون يا حبذا تكون هناك افعال معتله كذلك واضح هم افعال معتله مستند الى ا هل اثنين زيد اذهبا كيف نعرف اذهبا هذا هو الفعل من يعرف سرعة غيره حاول يا طالب لازم الانسان يتعلم من خافش من يحشمش لازم لا بد من من الاقدام على الاعراب وإلا بقي الاعراب سياجا من حديد في وجهه أنت تتعلمه واضح. سيني قبيل. لا أع... لما؟ هل مستحيل هذا؟ ما مستحيل؟ آه أجري. فعل أمر مبني على حذف النون. أرجع العنوان فقط. أرجع العنوان. واضح؟ مبني على حذف النون. زيد ها. أين الواو؟ أين الالف أين؟ ها. فاعل أو نحوه. والآلف نامير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ما يصعب هي فاعل هو فاعل هي فاعل مثال زيد ها فتياهو فأتياه فقولا من يعرف فَأْتِيَاهُ أَتَى يَأْتِي اِأْتِي هذا ماذا مبني على حذف؟ ها هذا حذف حرف, حرف العذة اِأْتِي اِأْتِيَاهُ من يعلم؟ محمد؟ محمد؟ الهاء دع ها الهاء الهاء ضمير متصل مبني على الضم جميعا فاتيا فعل امر مبني على حذف النون واضح لي لا تصرف به والفاعل ضمير متصل مبني على السكون اللي هو الالف واضح عاد والهاء ضمير متصل مبني على الضم هو اتيا هو مبني على الضم في محل رفع عفو نصب عول به فقولا مثل ما سبق الفاعل ها لا يستر الالف فاعل موجود يستتر الفاعل في انا وأنت ونحن وهو وهي اما في واو الجماعه وألف الاثنين ويا المخاطبه فلا استتار لا يستتر فاعل مع ألف الاثنين وواو الجماعه ويا المخاطب دائما الفاعل هو هو هذه الضمائر اما ألف 2 اما واو الجماعه اما يا المخاطب قطعا واضح <تصفيق> إذن لا تنسوا بقينا عند قول المصنف رحمه الله ونحقوا ما وقوموا وقومي فعلى حفي النوني لم نكمله نتوقف عند هذا القدر